فإنها محرمة علي بين سنة هنا في الهد فلا تأسى على القوم الفاسقين واتنوا عليهم نباب لي آدم بالحق اتقربا قربارا فتقبل من هذه ما ولم يتقبل من الآخر قال الأخطر أنك قال إنما يتقبل الله من المنتقين لا ينبسط الا الى يده كذلك طول ما اذ بي واسيتي يا دي اليك الى كليات طوله ايها قول العرب العالمين اني اريد ذبح أن ابي باسم باسم كف ذكر من سابن النار وذلك نفس قد لا في من الخاسرين فعاد الله غراب يفوز بالادي يريد وكيف قال يا ويلك عجسوا مثل هذا الغراب فوارث واتى فصبح من النادمين من اجل ذلك. كتبنا على بني صرا الى ان قتل نفسه بغير نفس فساد في انما قتلنا هؤلاء هَذَا كَذَّبَ لَمَّا يَأْتِي النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا انْكَثَرٌ مِنْ إن بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا مُصْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْفَسَادِ أَن يُقَتَّلُوا وَيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ مُحْزٍ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِر جميع ومسل ومعهر يتضبه من هذا بيوم القيامة ما